وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استعينوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها فأحياه له الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصي في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ وَظَمُونَ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 عميوا فهم لا يعقلون یا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتما إياه تعبدون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 الذين امنوا تب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد ولنفس بالنفس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 الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. إن إلله سميع عليم فمن خاف من موص جنفن وثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من ايام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر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 ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن لهلة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 إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.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 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكما أو أشد ذكرا